إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وَإِنَّهُمْ ليقولون منكرا من الْقَوْلِ وجورا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نسائهم ثم يعودون لِمَا قَالُوا فَأُمَّا يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَيِّتَ مَا سَعَى ذَلِكُمْ تُعْذُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا غَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهُ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فيُنَبِّئهم بما عمِلوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَصُوهُ والله على كل شيء شهيد alam tara anna allaha ya'lam ma fi as-samawati wa ma fil-ard ma yakunu min najwa thalathatin illa وَلَا خَمْسَاتٍ إِلَّا هُوَ وَسَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ وَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۚ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإخذ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 حص them جهنم يصلونها فبسل المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تنأجت فلات تنأجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول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 وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس اذا قيل لكم تفسحوا فافسحوا يفسح الله لكم وَإِذَا قِيلَ شُذُفُوا شُذُوا يَرْفَعِ اللعَهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتوا من الرسول فقدموا فقدموا بين يدين جواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْنَا نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ فَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا إيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين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 إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لاغلبن أنا ورسلي إن الله قبيع عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أو عشيرتهم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 هؤلاء حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون؟